واتبعت لالة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من رضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله خير أم الله الواحد الخهار ما تعبدون من دونه إلا سميتُمها وأذَّكُم ما أنزل الله بها من مِن قَوْلٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاً ذَلِكَ الْدِّينُ الْقَيِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأته فضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنفاه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضعة وقال الملك إني أرى تبع بقرات ثنان يأكلهن تبع عجاب وتبع سنبلات خبر وأخر يا أيها الملأ أكتوني في رؤياي إذ كنتم للرؤيا تعبدون